ستة استمع للحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك مرحبا بك يا صديقتي أهلا وسهلا يا زينب من أين أنت قادمة؟ أنا قادمة من المستشفى أنا مريضة وأنت من أين قادمة؟ أنا قادمة من الكلية والظاهبة إلى البيت إلى اللقاء يا صديقتي مع السلامة